قناة روايات مسموعة على اليوتيوب تقدم داستايفسكي في مذاكرات زوجته الجزء الثالث كان فيودر ميخايلوفيتش لا يكف يشاطرني مشاغلة لم يكن يرغب في إخفاء أي شيء عني كي لا تكون حياتنا القادمة المفعمة بالحرمان مفاجأة ثقيلة بالنسبة لي وكنت شاكرة له جدا صراحته وكنت أبتكر شتى الأسليب للتقليل من الديون التي كانت أشد ما يثقل كاهله ولم ألبث أن أدركت أن تزديد الديون في حال استمرار الأمور على هذا النحو يكاد يكون مستحيلاً وعلى الرغم من أن معرفتي بالحياة العملية كانت قليلة لأنني كنت لا أعرف الحاجة في أسرة الميسورة فقد تمكنت خلال هذه الأشهر الثلاثة التي سبقت زواجنا من ملاحظة ناحية أساءتني كثيرا ففي كل مرة كانت تظهر فيها النقود لدى فيودر ميخايلوفيتش كان كل أقربائه، أخوه، زوجة أخيه، ربيبه، وأبناء إخوته وأخواته يجدون أنفسهم في دائقة مالية مفاجئة لا تحتمل التأجيل وهكذا فمن أصل الثلاثمائة إلى أربعمائة روبل التي استلمها فيودر ميخايلوفيتش من موسكو لقاء الجريمة والعقاب لم يبقى في اليوم التالي سوى ثلاثين إلى أربعين روبيلا علما أنه لم يسدد أي كنبيالا وكل ما تم تزديده هو الفوائد ومن جديد وجد فيودر ميخايلوفيتش نفسه أمام مشكلة من أين الحصول على النقود لدفع الفوائد وتغطية نفقات المعيشة وتأمين طلبات جمهور ذويه الغفير وقد أصبح هذا الوضع يقدم جعي فكنت أطمئن نفسي بأن أستلم الإدارة بعد الزواج وأنظم ما يعطى للأقرباء بحيث أخصص لكل منهم مبلغا سنويا علما أن أبناء إيميليا في دورنا كانوا ناضجين وبوسعهم مد يد العون لها وكان أخوه نيجولاي ميخايلوفيتش معماريا مهوبا ويستطيع العمل لو توفرت الرغبة أما بالنسبة لربيبه فقد آن الأوان به وقد بلغ الحادية والعشرين أن ينصرف إلى عمل جدي ويتوقف عن الاعتماد المطلق على عمل عمه المريض والمثقل بالديون بكل السياء كنت أفكر بكل هؤلاء الناس الخاملين لأنني كنت أرى أن التفكير الدائم بالنقود كان يعكر منزاج في ودر ميخالوفيتش ويضر بصحته ونتيجة المشاكل المستمرة كانت أعصابه تتوتر بقوة، وتكثر نوبات الصرع. على هذا المنوال كانت تسير الأمور قبل ظهوري في حياة فيودر ميخالوفيتش، ولكنني كنت آمل أن يطرأ تحسن نهائي على صحته في حياتنا المشتركة القادمة، وأن يستمر مرحه وفرحه. ولما كان فيودر ميخالوفيتش مثقلا بالديون فقد كان مضطرا لعرض مؤلفاته على المجلات، وبالطبع فقد كان ما يحصل عليه أقل من الكتاب الموسيرين أمثال تورجيناف أو جونشارور ففي الوقت الذي كان فيه فيودر ميخالوفيتش يحصل على 150 روبل لكل ملزمة كان تورجيناف يحصل من البشير الروسي نفسها على 500 روبل لكل ملزمة من روايته ومما كان يزيد الطين بلة أن ديون فيودر ميخالوفيتش التي لا تنتهي كان تضطره لأن يعمل بسرعة فلم يكن لديه الوقت ولا الإمكانية لتجذيب أعماله فكان يتألم من ذلك ويعاني كثيرا وغالبا ما كان النقاد يلومون فيودر ميخالوفيتش على القالب الروائي الفاشل وعلى جمع عدة روايات في رواية واحدة وعلى تكديس الأحداث فوق بعضها وترك الكثير منها معلقا وعلى الأرجح أن النقاد القساه كانوا يجهلون الظروف التي كان فيودر ميخايلوفيتش مضطرا للعمل فيها فكان يحدث أن الفصول الثلاثة الأولى من الرواية قد طبعت بينما الرابع لا يزال قيد التنضيط والخامس لا يزال في عربة البريد والسادس في مرحلة الكتابة أما الفصول الباقية فلم تكن قد ولدت في المخيلة بعد وكم مرة رايت فيها فيما بعد تألم فيودر ميخاولوفيتش وأساه وهو يكتشف فجأة أنه خرب الفكرة التي كان يعتز بها وأنه غير قادرا على تصحيح الخطأ والواقع أن أغلب النقاضي لم يفهم القالب الإبداعي لمؤلفات داستايفسكي فهذا ناقد مجلة القضية يمتدح الكاتب على مشاعره الإنسانية التي كانت ملهمة في إبداع الإخوة كرامازف. ولكن الناقض يرى أن الرواية غير مقبولة من الناحية الفنية. أما الناقض الذلق تشايكو فيقول عن رواية الإخوة كرامازف بين الفينة والأخرى تسطع الرواية بصفحات في منتهى الموهبة. ولكنها ككل مكونة من اللامعقول والسخيف. ثم إنها من الطول والتكرار لدرجة السأم حتى داستايسكي نفسه كان يعتبر ضخمة مؤلفاته وتعدد مجلداتها نقصا وفي الوقت نفسه كان يدرك تماما أنه لا يستطيع ولا يريد الكتابة بشكل آخر يقول في رسالته إلى استاخف لقد كنت على صواب تام حين أشرت إلى العيب الرئيسي نعم لقد عنيت من ذلك وغاني فحتى الآن لا أجيد لم أتقن امتلاك ناصية وسائلي ففي وقت واحد تتدافع عدة روايات في رواية واحدة فلا تجد التناغم والانسجام كنت وأنا أتألم من وضع خطيبي المادي أمني النفس بأن أتمكن في المستقبل القريب بعد عام من مساعدته بشكل جذري بعد أن أحصل في يوم بلوغي سن الرجد على المنزل الذي تركه لأبي فمنذ نهاية الأربعينيات كان والداي يملكان قطعتين وسعتين من الأرض حوالي 20 ديساتين تقعان في شارعي ياروسلاف كوستروم وفي إحدى القطعتين كانت تقوم ثلاثة أبنية جانبية بالإضافة إلى منزل حجري في طابقين كما نقطنه أما في القطعة الأخرى فكان يقوم منزلان خشبيا أحدهما قدم مهرا لأختي والثاني خصص لي وفي حال بيعه كان سيضر علي زهاء عشرة ألاف كنت أنوي تزديد بعض ديون فيودر ميخالوفيتش بها وللأسف الشديد أنني لم أكن أستطيع أن أحرك ساكنا قبل بلوغي سن الرجد ورحت والدتي تحاول إقناع فيودر ميخالوفيتش أن يصبح ولي أمري ولكنه رفض بحزم وقال هذا البيت لأن إذن فلتستلمه بعد أن تتجاوز الحادية والعشرين فلا أريد التدخل في أمورها المالية كان فيود المخالفيتش يرفض مساعدة المالية ونحن خطيبا فكنت غالبا ما أقول له ما دمنا نحب بعضنا فيجب أن يكون كل شيء لدينا مشتركا فكان يجيب بالطبع هكذا سيكون بعد أن نتزوج وحتى ذلك الحين لا أريد أن أخذ منك روبيلا واحدا يخيل إلي أن فيودر ميخايل فتش كان يعرف كثرة طلبات أقربائه وإذ كان عاجزا عن ردهم خائبين فلم يكن يريد أن يقدم لهم نقودي حتى مبلغ الألفي روبيل الذي خصصه أهلي مهرا لي لم في يمسه ورح يحاول إقناعي بأن أشتري به ما أرغب في شرائه لحياة القادمة ولازلت أذكر كيف رح يتماعن بما اشتريت من سكاكين وشوك ويعيدها إلى علبها وكان يمتدح ذوقي باستمرار فقد كان يعرف أن متحه يثير بهجتي فكان يمتع النظر بفرح وسرور وكان يحب بشكل خاص مشاهدة أثباب الجديدة وحين كان يؤتى بها من عند الخياطة كان يجبرني على تجربتها وكان بعضها ذات اللون الكرازي على سبيل المثال يعجبه لدرجة أنه كان يطلب مني البقاء به حتى المساء كما كان يجبرني على تجربة قبعاتي ويرى أنها تناسبني جدا وباستمرار كان يحاول أن يقول لي شيئا ما طيبا وممتعا وأن يدخل على نفسي المرح كم كان قلبه غنياً بالطيبة الحقة والحنان. مرت الأيام السابقة لأعياد الميلاد بسرعة، ولما كان فيودر ميخالوفيتش قد اعتدق قضاء الأعياد في أسرة أخته المحبوبة إيفانوفا، فقد قرر السفر إلى موسكو في هذا العام أيضاً. وبالطبع، فقد كان الهدف الأساسي للسفر هو عرض روايته الجديدة على كوتكاف، والحصول على المال اللازم لعرسنا في الأيام الأخيرة التي سبقت السفر كان فيودر ميخالوفيتش نهبا للكآبة فقد أصبح يحبني وكان يشعر بألم الفراق وبدوري كنت في غاية الحزن ولسبب ما تصورت أنني لن أراه بعد الآن ولكنني تظاهرت بالمرح وحاولت إخفاء حزني كي لا أعكر مزاجه وقد بلغ حزنه ذروته في المحطة حين أتيت لوداعه، فقد راح ينظر إلي بحنان، ثم شد على يدي بقوة وهو يقول إنني ذهب إلى موسكو والأمل الكبير يحدوني، من يعرف ما ستتمخض عنه هذه السفرة؟ وقد جاء تصرف بافل أليكسندروفيتش الأرعن، الذي وصل المحطة مع ابناء إخوة فيودر ميخايلوفيتش، فزاد طين بلّا. فلدى دخولنا عربة القطار لنرى القمرة التي سيقضي بها فيودر ميخالوفيتش ليلته أعلن بافل أليكسندروفيتش بصوت عالٍ، رغبة منه في التعبير عن اهتمامه بأبيه قائلاً، بابا، حاذر النوم في الفراش العلوي، فقد تأتيك النوبة فتقع على الأرض وتثروك الرياح، ولكم أن تتصوروا الانطباع الذي تركته هذه الكلمات على فيودر ميخالوفيتش علينا وعلى الجمهور المحيط بنا حتى أن إحدى المسافرات ويبدو أنها عصبية لم تلبث انطلبت من الحمال نقل أمتعتها إلى عربة النساء لأن البعض سيدخن هنا على ما يبدو على حد تعبيرها علما بأن العربة كانت خاصة بغير المدخنين أثارت هذه الحديثة استياء فيودر ميخالوفيتش، الذي لم يكن يحب الحديث عن مرضه الرهيب أمام الملأ، وكذلك نحن المودعين شعرنا بالحرج، ولم نعرف ماذا نقول لإنقاذ الموقف، وتنفسنا الصعداء حين قرع الجرس الثاني، وكان علينا مغادرة العربة. لم أستطع السكوت على رعونة بافلالكسندروفيتش فقلت، لماذا أغضبت فيودر في ميخالوفيتش المسكين؟ قال لي لا فارق عندي بين أن يغضب أو لا المهم أنني حريص على صحته ويجب أن يكون ممتنا مني لذلك كان كل حرص بافل أليكساندروفيتش من هذا النوع ومن البديهي أنه كان يثير أعصاب عمه من موسكو أرسل لي فيودر ميخالوفيتش رسالتين لم تفرحاني إلا قليلا. قرأتهما عشرات المرات، ورحت أنتظر عودته على أحر من الجمر. أمضى فيودر ميخالوفيتش إثنى عشر يوما في موسكو، وأنهى محادثاته مع هيئة تحرير البشير الروسي بنجاح، فلم يكد كوتكاف يعلم بنية فيودر ميخالوفيتش الزواج حتى هنأه بحرارة وتمنى له السعادة، ووافق على منح الألفي روبل كسلفة على دفعتين أو ثلاث خلال شهر كانون الثاني الجاري، وهكذا فقد أصبح زواجنا ممكناً قبل حلول الصوم الكبير. وفي لحظة واحدة وزعت الروبلات السبعمائة التي أرسلت من موسكو على الأقرباء والدائنين، وكان فيودر ميخالوفيتش تحدث كل مساء كيف تذوب النقود لديه، وهذا ما أثار قلقي، وحينما أتت الدفعة الثانية، رجوته إبقاء بعض المال لتغطية نفقات الزفاف. أخذ فيودر ميخالوفيتش القلم بيده وسجل نفقات الإكليل والحفلة التي تعقبه. رفض بشكل قاطع أن تتحمل والدة هذه النفقات، فكان المجموع بحدود 400 إلى 500 روبل. ولكن كيف الحفاظ عليها في الوقت الذي كانت حاجات جمهور أقربائه لا تنتهي؟ فقال لي سأضع المبلغ لديك وفي اليوم التالي أحضر مبلغ 500 روبل وقال لي وهو يسلمني إياها مازحا حافظي عليها يا أنا فعليه يتوقف مصيرك وعلى الرغم من رغبتنا في عقد القران على جناح السرعة فلم نتمكن من ذلك قبل منتصف شباط فقد كان لا بد من العثور على شقة جديدة حيث كانت الغرف الاربع السابقة قليلة وقد خلف فيودر ميخالوفيتش عن الشقة السابقة لإميليا في دروفنا واسرتها والتزم بدفع 500 روبل سنويا ومن حسنات هذه الشقة أن صاحبها اللونكن وهو تاجر غني كان يحترم فيودر ميخالوفيتش ككادح عظيم ولم يزعجه ابدا بالتذكير بالاجره إذ كان على يقين من أن فيودر ميخايلوفيتش سيدفع له فور توفر النقود، وكان فيودر ميخايلوفيتش يحب تبادل الحديث مع هذا الشيخ المحترم. عثر فيودر ميخايلوفيتش على شقة لنا في شارع الصعود، في مواجهة كنيسة الصعود، وكانت مولفة من خمس ورف كبيرة، الطيوف، المكتب، الطعام، النوم، وغرفة لبافل أليكساندروفيتش، وكان بد من الانتظار لإجراء بعض الإصلاحات، ومن ثم نقل أمتعة فيودر ميخالوفيتش وأمتعدي. وحينما أنجز كل شيء حددنا يوم الزفاف، الأربعاء، الخامس عشر من شباط، عشية بداية الصوم الكبير، وأرسلنا الدعوات إلى الأصدقاء والمعارف. عشية العرس عرشت على فيودر ميخالوفيتش نهاراً لرؤيته. وليخبره أن أختي ماريا ستزوره في الساعة السابعة كي ترتب أشياء التي أرسلتها في صناديق، وعلب خشبية، وعلب كرتونية، وتحضير الأشياء الضرورية لاستقبال الضيوف غداً. وكما حدثتني أختي فيما بعد فقد استقبلها فيود في الميخالوفيش ببهجة، وساعدها في فتح الصناديق وترتيب الحاجيات وأكرم وفادتها، وسحرها تماماً. ولم تستطع إلا أن توافقني الرأي على أن زوجي القادمة إنسان في منتهى اللطف والطيبة. كنت قد قررت قضاء تلك الأمسية وحيدة مع والدتي، فمن كل قلبي كنت أشعر بالشفقة على أمي المسكينة، فقد أنضت جل حياتها محاطة بالأسرة، أما الآن فقد توفي أبي، وسافر أخي إلى موسكو، وهانذا أغادرها، كانت تحبنا حبا جما وكنا نعيش بوئام، وكنت أدرك كم ستكون حزينة أن تبقى وحدها. تقرر أن يكون حفل الزفاف في السابعة، وأن يأتي إلي فيودر ميخالوفيتش ابن أخي داستايفسكي الذي اختاره سائقا له. وفي السادسة اجتمع كل أقربائي، وكان كل شيء جاهزا ولكن فيودر ميخالوفيتش الأصغر لم يأتي، ولم يحضر ابن أولخن، أصبي الذي كان يحمل الأيقونة ويسير أمامي، فتملكني القلق والخوف من أن يكون فيودر ميخالوفيتش قد أصيب بمرض ما، وندمت لأنني لم أرسل أحدا في النهار يسأله عن صحته. وأخيرا، وفي السابعة دخل فيودر ميخالوفيتش الأصغر الغرفة وراح يستعجلني قائلا، هل أنت جاهزة؟ هيا بنا، لنسرع من أجل الله، فعمي في الكنيسة وهو قلق جداً، فهل ستأتين؟ استغرق الطريق إليك زهاء ساعة، ولن يكون طريق العودة أقل، فكري كم سيتعذب عمي خلال هتين الساعتين؟ قلت له، ولكنهم لم يجلبوا الصبي بعد، قال لي، لنذهب بدون الصبي، المهم أن نذهب بسرعة فنطمئن فيادر في ياضر باركوني، وعنقت أمي ثم لفوني بالفروة، وفي آخر لحظة ظهر الصبي كوسيا في زي روسي جميل. خرجنا من البيت وعلى السلم كان ثمت جمهور غفير، فقد حضر جميع سكان الأبنية المجاورة لوداعي. بعضهم راح يقبلوني والبعض الآخر يشد على يدي، وكان الجميع يعربون بصوت عال عن تمنياتهم بالسعادة. ومن فوق راح بعضهم ينثر علي حشيش الدينار كفأل حسن للحياة الغنية وقد أثر في هذا الوداع النابع من القلب شلسنا في العربة وانطلقنا بسرعة وقد مرت عدة دقائق قبل أن ننتبه وأختي إلى أن الصبي الصغير كوستيا كان يجلس دون فروة ودون قبعة وخوفا من أن يصاب بالرشي غطيته بمعطفية العريض ولم يلبث أن رح في سبات عميق. اقتربنا من كاتدرائية إسماعيلوف، وقد لف السائق كوستيا النائم بمعطفه الدافئ، وحمله عبر السلم العالي إلى داخل الكنيسة. أما أنا فقد ساعدني الخادم في النزول من العربة، ودخلت الكاتدرائية وقد قطيت الأيقونة. ولم يكد فيودر ميخالوفيتش يراني حتى اندفع ناحيتي وقبض على يدي بقوة وهو يقول أخيرا وصلتي لن تهربي مني بعد الآن. أردت أن أقول أنني لا أنوي الحرب ولكن لم أكد أنظر إليه حتى أخافني شهوبه. ولم يسمح لي فيودر ميخالوفيتش أن أجيب بكلمة واحدة قدني بسرعة باتجاه الحجد وبدأ حفل التكليل. وكان يتردد صوت الجوقة الرائعة، وكان ثمت الكثير من الضيوف، الذين يرتدون الألبسة الزاهية، ولكنني لم أعرف ذلك كله إلا فيما بعد من حديث الآخرين. فحتى منتصف الحفل كنت أشعر وكأنني في ضباب، وكنت أرسم علامة الصليب بشكل آلي، وكانت أجوبتي عن أسلة الخوري تكاد تكون همسا، فقط بعد التقرب زالت الغمامة، وبدأت الصلاة بحرارة، وبعد الحفل بدأت التهاني، ومن ثم قعدني زوجي للتوقيع على أحد السجلات. في طريق العودة إلى شقةنا الجديدة، ظل كوستيا مستيقظا، ولكن الملعون فضح سرنا فيما بعد، حيث قال ظل العم والعمة يتبادلان القبل طوال الطريق. حين وصلنا كان جميع ضيوف بانتظارنا وبكل مهابة باركتنا والدتي وأبي الروحي وبدأت التهاني بأقداح الشمبانيا كان فيود الميخالوفيج سخيا جدا ولذا فقط كانت كميات الشمبانيا والسكاكر والفواكه كبيرة جدا ولم ينصرف الضيوف إلا بعد الحادية عشرة وبقينا جالسين وحدنا فترة طويلة نتذكر تفاصيل هذا اليوم الرائع بالنسبة لنا الفصل الثاني في بداية الحياة العائلية عام 1867 بعد أسبوعين من الزفاف أخبارنا أحد معارفنا أن صحيفة ابن الوطني نشرت في عددها رقم 34 شباط عام 1967 مقالة عن فيودر ميخايلوفيتش تحت عنوان زواج الروائي حصلنا على عدد الصحيفة المذكور أنفا وقرأنا الخبر التالي كتب مراسل صحيفة نورد في بوترسبورغ يقول يتحدثون عندنا كثيرا عن زواج في عالمنا الأدبي، تم بشكل غاية في الغرابة. فقد تذكر أحد روائيين المشهورين ذو الفكر الشارد قليلا، والذي لا يتميز بالدقة الكبيرة في تنفيذ الالتزامات التي يعقدها مع ناشري مؤلفاته. تذكر في نهاية تشرين الثاني أن عليه حتى الأول من كانون الأول إنجاز رواية لا تقل عن مئتي صفحة، وإلا تعرض لدفع غرامة كبيرة، فما العمل؟ صحيح أن الموضوع كان موجوداً والمشاهد الأساسية جاهزة، ولكن لم يكن قد كتب سطراً واحداً، ولم يبقى حتى الموعد المشؤوم سوى أسبوع واحد، وبناء على نصيحة أحد الأصدقاء عاهد المؤلف لتسهيل عمله إلى دعوة مختزل، وراح يملي عليه روايته وهو يقطع غرفة مكتبه جئة وذهابا، ولا يكف عن تمسيل شعره الطويل، لكأنه ينوي عصر الأفكار الجديدة منه. نسيت أن أخبركم أن المختزل الذي دعاه الكاتب كان فتاة، مشبعة بالأفكار المعاصرة، صحيح أنها لم تكن عدمية ولكنها تجيد تأمين وضعها المستقل عن طريق عملها. وفي الوقت الذي كان فيه السيد أكس، ليكن هذا اسم كاتبنا الروائي، يبحث جاهدا عن الأفكار الجديدة، لم يكد يلاحظ أن الفتاة التي تعمل لديه إشابة وحلوة. كان العمل في الأيام الأولى في منتهى الجودة، ولكن مع اقتراب حل الحبكة بدأت المصاعب تظهر كان بطل الرواية أرملا تجاوز سن الشباب ويفتقر إلى الجمال ولكنه يحب امرأة شابة وجميلة كان يريد إنهاء الرواية نهاية طبيعية دون انتحار ومشاهد زائفة لم تكن الأفكار تأتي إلى ذهن الكاتب وبدأ شعره الطويل يعاني من ذلك في الوقت الذي لم يبقى لإنجاز الرواية سوى يومين وبدأت تراوده القناعة بأن من الأفضل أن يدفع الغرامة، وفجأة قررت الفتاة التي كانت حتى الآن تقوم بعمل الإختزال بكل صمت، أن تمد للروائي يد المساعدة، فنصحته بأن يجعل بطالته تعي أنها تشاطر بطله الهب، فصاح الكاتب، ولكن ذلك مستحيل، فكري فقط أن البطل كهل عازب مثلي، وأن البطلة جميلة وشابة، مثلك أنت على سبيل المثال. واعترضت المختزلة على ذلك بقولها ان الرجل لا يسحر المرأة بمظهره الخارجي، بل بعقله وموهبته إلى غير ذلك. وفي النهاية قبل العرض، وأنجزت الرواية في موعدها. وفي اليوم الأخير طلب السيد إكس بصوت مضطرب قليلا، أصمح له بزيارة المختزلة الحسناء كي يعرب لها عن شكره وامتنانه، فوافقت. هل يمكن أن نزوركم غدا؟ سأل السيد إكس. أجبت الفتاة؟ كلا، تعال بعد غد، إذا كان ذلك ممكنا. وصل الروائي في الموعد المحدد، وبعد قدح القهوة الثاني استجمع جرأته واعترف لها بحبه. وقد لق الاعتراف القبول والرضا، وقال السيد أكس لماذا لم تسمحي لي بزيارتك البارحة؟ إذن لكسبت يوما سعيدا آخر، فأجابت المختزلة وقد احمرت خجلا لأنني كنت البارحة بانتظار إحدى صديقاتي وهي أفضل مني بكثير، وقد خفت أن تجعلك تغير رأيك سر الروائي جدا بهذا الاعتراف السادج، الذي يدل على أنه محبوب فعلاً. لا يخطرن ببالكم أن هذه الرواية انتهت بما يسمى في روسيا بالزواج المدني، على العكس، فقد تم الاحتفال بتكليل هذا الزواج منذ أيام في إحدى الكنائس المحلية. ضحكت وزوجي كثيراً من هذه المقالة وأشار فيولر ميخالوفيتش إلى أن اللهجة الرخيصة للقصة، تدل على أن مليوكف وراءها، فقد كان يعرف عادات زوجي جيدا، فعلا كان فيودر ميخالوفيتش يحب وهو يملي أن يروح في الغرفة جيئة وذهابا، وفي الحالات الحارجة كان يمسد شعره الطويل. مر الوقت قبل الصوم العظيم في جلبة مرحة، فكنا نقوم بزيارات العرسان سواء لأهلي أو لأهل فيودر ميخالوفيتش معرفة، كان الأقارب يدعوننا إلى الغداء والسهرات، وفي كل مكان كانوا يهنؤون العريسين بأقداح الشمبانيا، تلك كانت العادة في تلك الأزمنة، وأعتقد أن كل ما شربته في حياتي بعد ذلك من أقداح الشمبانيا، لا يعادل ما شربت خلال تلك الأيام العشرة، ولكن هذه التهاني كانت ذات عاقبة وخيمة، فقد ألحقت بأول مصيبة قاسية في حياة الزوجية، ففي يوم واحد، أصيب فيودر ميخالوفيتش بنوبة تيصرة، والغريب أنه ما لم تحدثا ليلا وهو نائم كما كان يحدث في السابق، بل نهاراً في اليقظة، وهاكم ما جرى. ففي آخر أيام الصوم الكبير تناولنا طعام الغداء عند الأقارب، وفي المساء ذهبنا لقضاء السهرة عند أختي، كان العشاء مرحاً مع الشمبانيا كما في الأيام الخوالي، وتفرق الضيوف وبقينا نحن، كان فيودر ميخايلوفتش في غاية الحيوية، وكان يروي لأختي حديثة طريفة، وعلى حين غر، قطع حديثه وشحب وجهه، ونهض نصف نهضة عن الأريكة، وبدأ يميل ناحيته. عقتت لساني الدهشة وأنا أنظر إلى وجهه الكالح، وفجأة ترددت صيحة مرعبة غير بشرية أو زعيق على الأصح، وراح فيودر ميخالوفيتش يميل للأمام، وفي الوقت نفسه ترددت صيحة أختي، التي كانت تجلس قرب زوجي، فقد قفزت عن الأريكة واندفعت من الغرفة وهي تبكي بهستيريا، واندفع صهري في أثرها. وفيما بعد، قدر لي عشرات المرات سماع هذا الزعيق غير البشري، الذي يرافق بداية نوبة الصرع، وكان هذا الزعيق يهزني دائما ويثير خوفي، ولكن في تلك اللحظة وهذا ما يثير دهشتي، لم أخشى شيئا على الرغم من أنني كنت أرى نوبة الصرع للمرة الأولى في حياتي، قبضت على فيودر مخالوفيتش من كتفيه، وأجبرته على الجلوس على الأريكة، ولم تكن لدي القوة الكافية للحيلولة دون ذلك، أبعدت الكرسي الذي يحمل المصباح المشتعل، مما سمح لفيودر ميخالوفيتش بالهبوط إلى الأرض وقد حذوت حذوه وأبقيت رأسه على ركبتي طيلة فترة التشنجات ولم يكن ثم من يساعدني فقد أصيبت أختي بنوبة هستيريا فكان صهري والوصيفة مشغولين بها توقفت التشنجات شيئا فشيئا وبدأ فيودر ميخالوفيتش يعود إلى نفسه ولكنه لم يدر في البداية في أي مكان هو، حتى أنه فقد القدرة على الكلام، كان يريد أن يقول شيئا ما، ولكنه كان ينطق بكلمة بدل أخرى، فلم يكن بالإمكان فهمه، وأعتقد أننا تمكننا بعد حوالي نصف ساعة من إنهاض فيودر ميخالوفيتش وإرقاده على الأريكة، واتفقنا على أن نعطيه الوقت الكافي كي يستعيد هدوءه قبل العودة إلى البيت، ولكن، ويا للمصيبة، تكررت النوبة بعد ساعة من الأولى، وكانت في هذه المرة من القوة بحيث أن فيودر ميخالوفيتش ظل بعد ساعتين من استرداد وعيه يصرخ بصوت عال من الألم. كان ذلك شيئا رهيبا، فيما بعد حدثت نوبات مزدوجة، ولكن بشكل نادر نسبيا. وفي هذه المرة أوضح الأطباء أن السبب في ذلك هو الإثارة الزائدة، التي ولدتها أقداح الشمبانيا التي شربها فيودر ميخالوفيتش في أثناء زياراتنا كعروسين وفي حفلات الغداء والعشاء التي أقيمت على شرفنا كانت نبيث ذا تأثير ضار جدا بفيودر ميخالوفيتش فلم يكن يشربه أبدا اضطررنا لقضاء الليل لدى أختي لأن فيودر ميخالوفيتش كان في غاية الإرهاق ثم إننا كنا نخاف نوبة جديدة يا لها من ليلة رهيبة تلك التي أمضيتها، فلأول مرة رأيت أي مرض رهيب يعاني منه في يود المخالبتش، وكنت أنا أسمع صراخه وأنينه المستمرين ساعات طويلة، أرى وجهه الذي شوهته المعاناة فلم يعد شبيها به، وعينيه المتحجرتين بجنون وأشعر بعجزي عن فهم حديثه غير المترابط، كنت شبه مقتنعة بأن زوجي العزيزة والحبيبة يفقد عقله، ولكم ان تتصوروا مدى رحبة هذا الكابوس، ولكن ولله الحمد، فبعد أن نام فيودر في ميخالوفيتش عدة ساعات تحسنت أحواله لدرجة أننا استطعنا العودة إلى البيت، ولكن ذلك المزاج الكائب والعكر، الذي كان يحل دائما عقب النوبة، استمر أكثر من أسبوع، وكان فيودر ميخالوفيتش يصف حالته بعد النوبة بقوله كانني فقدت أعز كائن عندي في العالم تماما كانني دفنت أحدا هذا هو مزاجي ظلت هذه النوبة المزدوجة تثقل كاهل ذاكرة إلى الأبد وخلال هذا الأسبوع الحزيني بدأت تلك المشاكل وسوء التفاهم التي سممت الأسابيع الأولى من زواجنا والتي تجبرني على تذكر شهر عسلنا بأسى وحزن ولكي أكون أكثر غضوحا سأصف مجرى الحياة الجديدة بالنسبة لي ففيودر ميخايلوفيتش الذي اعتاد العمل ليلا لم يكن يستطيع الإغفاء باكرا فكان يقرأ ليلا ولا يستيقظ إلا متأخرا أما أنا فكنت عند التاسعة جاهزة وأذهب مع الطباخة للتسوق وللحقيقة أقول أنني تزوجت وأنا ربة بيت غير جيدة، فقد أنضيت سبع سنوات في المدرسة، ثم في الدورات العالية، فالاختزال، فمن أين الوقت لتعلم أصول تدبير المنزلي؟ ولم أكد أصبح زوجة فيودر ميخالوفيتش ولمعرفتي بعضه المادي، حتى وعدته ووعدت نفسي بأن أتعلم التدبير المنزلي، وكنت أؤكد له ضاحكة أنني سأخبز له الفطائر التي أحب، حتى أنني أقنعته باستئجار طباخة غالية بالنسبة لأسعار تلك الأيام، لقاء 12 روبيلاً لتدرب على فن الطبخ على يدها. ولد العودة إلى البيت في الحادية عشرة غالباً ما كنت أجد في منزلنا كاتيا داستايفسكايا، ابنة أخي فيودر ميخالوفيتش، كانت فتاة كيسة في حوالي الخامسة عشرة من عمرها، ذات عينين سوداوين رائعتين، وظفيرتين شقراوين طويلتين تتدليان على ظهرها وقد سبق لأمها إيميليا في دوروفنا أن حدثتني أكثر من مرة أن كاتيا قد أحبتني وأعربت عن رغبتها في أن أؤثر عليها واتجاه هذا الإطراء لم يكن بوسعي أن أرد إلا بالدعوة لزيارتنا باستمرار ولما لم تكن لدى كاتيا أشغال دائمة وكان تشعر بالملل في البيت فقط كانت تأتي إلينا عقب النزهة الصباحية، فقط كانوا يعيشون على مقربة منا على بعد خمس دقائق فقط. وفي الثانية عشر كان ميشا داستايفسكي ابن أخي فيودر ميخايلوفيتش يأتي لزيارة بافيل أليكسندروفيتش، وهو شاب في السابعة عشر، كان يتعلم العصف على الكمانجا، وفي طريقه من المعهد الموسيقي كان يعرج علينا. وبالطبع فقد كنت أدعوه لمشاركتنا الفطور، كما كان غالبا ما يتردد علينا فيودر ميخالوفيتش الصغير وكان عازف بيانو ممتازا ومنذ الثانية كان يتوافد أصدقاء فيودر ميخالوفيتش وما عارفه فقد كانوا يعرفون أنه لم تعد لديه أعمال مستعجلة ولذا فقد كانوا يعتبرون أن بالإمكان الإكثار من زيارته وغالبا ما كان يتناول طعام الغداء عندنا كل من إيميليا فيدروفنا وأخوه نيكولاي ميخالوفيتش وأخته أليكساندرا وزوجها الطبيب نيكولاي إيفنوفيتش، وبعد الغداء كانوا عادة ما يبقون حتى العشرة أو الحادية عشر مساءً. هكذا كان نظام حياتنا اليومي، فالأقرباء والغرباء على الدوام. لقد رعرت في أسرة أبوية ومضيافة، ولكن الضيوف كان يحلون علينا أيام الأحادي والأعياد فقط، ولكن هذه الضيافة المستمرة، حيث كان علي منذ الصباح وحتى المساء أن أقدم الأطباق وأوزع الاهتمام في منتهى الصعوبة ومما زاد في الطين بلى أن أقرباء داستايفسكي الشباب وربيبه لم يكونوا في عمري ولا تنطبق تطلعاتي أنذاك على تطلعاتهم على العكس فقد كنت أشد اهتماما بأصدقاء فيودر ميخالوفيتش وما عرفه الأدباء مايكوف، أفيركييف، ستراخوف، ميليكوف، ودولغو موستيف وغيرهم كان العالم الأدبي مجهولاً بالنسبة لي، فكنت في غاية الرغبة لاكتشافه. كنت أتوق للحديث معهم وللإصغاء إليهم، وللأسف أن مثل هذه الفرصة كانت نادرة. فكان فيودر ميخالوفيتش ما إن يرى وجوه الشبيبة وقد علها السأم والملل، حتى يهمس في أذني. أنيتشكا عزيزتي، ألا ترين أنهم ضجرون؟ هل ذهبت بهم وروحت عنهم؟ فكيف أخترع الحجة اللازمة للذهاب بهم وأبدأ الترويح عنهم؟ وقلبي كاد يتمزق أساً، ومما كان يزيدني توتراً أن وجود الضيوف الدائم كان لا يترك لي الوقت للإنصراف لأعمالي المحببة، فكان ذلك حرماناً كبيرا بالنسبة لي، وبكل أساً كنت أتذكر أني منذ شهر كامل لم أقرأ كتاباً واحدا ولم أدرس الإختزال بشكل منتظم، ما أنني كنت أريد دراسته بكل دقة ولكن الأكثر ألما بالنسبة لي أن وجود الضيوف الدائم لم يترك لي الوقت لأبقى مع زوجي العزيزة وحيدين وكنت إذا ما سنحت لي الفرصة لدخول مكتبه لا أكاد أجلس حتى يدخل أحد ما أو يستدعوني لعمل ما وقد اضطررت لتناسي تلك الأمسيات الخوال الغالية المضمخ بالأحاديث العذبة لأنني كنت وفيودر ميخالوفيتش نشعر بالتعب مع حلول المساء، نتيجة تمضية النهار بشكل عقيم، وبسبب كثرة الزيارات والحديث فكان النعاس يستدرجني إلى الفراش بينما كان فيودر ميخالوفيتش ينصرف إلى قراءة كتاب ممتع، يشعر بالراحة وهو يطالعه. كان من الممكن أن أعتاد مع مرور الوقت على مجرى حياتي وأن تزع لنفسي بعض الحرية والوقت لمختلف الأشغال، لو لا اقتران ذلك كله بالمشاكل من جانب أقرباء فيودر ميخالوفاتش، كانت زوجة أخيه إيميليا امرأة طيبة، ولكنها محدودة التفكير، وإذ رأت أن فيودر ميخالوفاتش عمد بعد وفاة زوجها إلى السهر عليها وعلى أسرتها، فقد اعتبرت ذلك واجبه، وكانت في منتهى الدهشة حين عرفت أن فيودر ميخالوفيتش ينوي الزواج. ومن هنا كانت لهجتها غير الودودة في حديثها معي حين كنت لا أزال خطيبته. ولكن إيميليا رضخت للأمر الواقع بعد الزواج وأصبحت أكثر لطفاً اتجاهي، وخاصة حين رأت اهتمامي بأبنائها. ولما كانت تعتبر نفسها ربة بيت ممتازة، فقد كانت في أثناء وجودها عندنا بشكل يومي تقريبا، لا تكف عن إغداق النصائح التدبيرية، قد يكون ذلك نابع من طيبة قلبها ورغبتها في مد يد العون لي، ولكن هذه النصائح التي كانت تقدمها بحضور فيودر ميخالوفيتش، كانت تضايقني حيث كانت تعرض أمامه سوء تدبيري وتبذيري، والأكثر سوءا من نسبة لي أنها كانت لا تكف عن الاستشهاد بزوجة فيودر ميخالوفيتش الأولى، ولم يكن ذلك لائقا من ناحيتها وإذا كانت التوجيهات الدائمة واللهجة الوصائية إلى حد ما من جانب إيميليا غير مرغبتين بالنسبة لي فإن تلك الفضاظة وسوء الأدب من جانب بافل أليكساندروفيتش كان شيئا لا يطاق صحيح أنني قبل الزواج كنت أعرف أن ربيب فيودر سيقتن معنا فبالإضافة إلى أنه لم يكن ثمة المال الكافي لأن يعيش وحده كان زوجي يريد أن يبقى تحت تأثيره، ما دامت شخصيته لم تتبلور. وبسبب صغر سني لم أكن أتصور أن وجود إنسان غريب تماماً تحت سقف بيتي الجديد، سيثقل كاهلي إلى هذا الحد. أضف إلى ذلك أنني كنت أعتقد أن زوجي يحب ربيبه، وقد اعتاده وأنا من الصعب عليه فراقة، ولهذا كله لم أصر على البيت المستقل، على العكس فقد كنت أعتقد أن وجود شاب في مثل سني، فلم أكن أكبره إلا بعدة أشهر، من شأنها أن يجعل جو البيت مفهما بالحيوية، وأنه سيساعدني في التعرف على عادات فيودر ميخالوفيتش، فقد كنت أجهل الكثير منها، وبالتالي فلن أخل بالكثير مما ألفه. لا أقول أن بافل أليكسندروفيتش كان انسانا غبيا أو سيء الطوية، إن مصيبته الأساسية تكمن في أنه لم يعي وضعه أبدا فمنذ نعومة أثاره اعتد على طيبة ذوي فيودر ميخالوفيتش وأصدقائه ومعاملته من ودية فأخذ ذلك على محمل الجد واعتبر أنها من أجله هو أكثر مما هي من أجل فيودر ميخالوفيتش وبدل من أن يقدر حب هؤلاء الناس ويحاول أن يكون جديرا بهذا الحب راح يتصرف دون تفكير وينظر إلى الجميع دون احترام ومن علي، مما كان يؤدي إلى استياء هؤلاء الناس وحنقهم. ولما كان منذ سن الثانية عشر يعيش لدى فيودر ميخايلوفيتش ويرى مدى معاملته الطيبة له، فقد كان بافل أليكسندروفيتش على قناعة تامة، أن على أبيه أن يعيش من أجله فقط، ومن أجله يعمل، ومن أجله يكسب المال، أما هو فلم يكتفي بأنه لم يساعد أباه ولم يخفف عنه أعباء الحياة، بل على العكس كان بسلوكه الجاهل وتصرفه الأرعن يدفع أباه إلى النوبة كما ذكر المقربون. ثم إن بافل أليكسندروفيتش كان يعتبر فيودر ميخالوفيتش عجوزا أكل الدهر عليه وشرب، كما كان يعتبر رغبته في العثور على السعادة الشخصية حماقة، وكان يتحدث عن ذلك بصراحة أمام أقربائه، أما بالنسبة لي، فقد اعتبرني بافل أليكسندروفيتش مختصبة، وكان ينظر إلي على أنني امرأة اقتحمت أسرته، حيث كان قبل ذلك الآمير الناهي، لأن فيودر ميخالفيتش المجهول بالأعمال الأدبية لم يكن قادرا على القيام بالشؤون التدبيرية، ومن هنا فقد كان يكن لي الكراهية، ولما كان عاجزا عن منع زواجنا فقد قرر أن يجعله جحيما لا يتق بالنسبة لي، ولا أستبعد أن كل مساوئه ومشاحناته وتلفيقاته كانت تهدف إلى زرع الخلاف بيني وبين فيودر ميخالوفيتش لنفترق كانت مساوئ بافيل أليكساندروفيتش صغيرة وضائلة إذا أخذنا كل منها على حدة ولكنها كانت كثيرة العدد ولما كنت عارف أن الهدف منها هو إثارة غضبي وإهانتي فلم أكن أستطيع تجاهلها ولم تكن تمر دون أن تثيرني فقد اعتاد بافل أليكسندروفيتش على سبيل المثال أن يرسل الخدمة كل صباح إلى مكان ما تارة لشراء الدخان وأخرى لتسليم رسالة إلى الصديق وانتظار الجواب أو الذهاب إلى الخياط إلى آخره ولسبب ما فقد كانت كل هذه الأماكن بعيدة جدا عن منزلنا فكانت في دوسيا المسكين على الرغم من سرعتها تتأخر عن موعد استيقاظ فيودر ميخالوفيتش وترتيب مكتبه كان فيودر مغرماً بالنظافة والنظام، ولذا فقد كان يغضب حين يجد المكتب غير مرتب، فكنت أضطر لأن أحمل الفرشاة وأنظف مكتبه. وذات مرة وجدني فيودر ميخالوفيتش أقوم بذلك فوجه لي ملاحظة، وقال إن هذا عمل في دوسيا وليس من عملي. وحينما كانت في دوسيا ترفض الذهاب إلى مكان ما بعيد بطلب من بافل أليكسندروفيتش، وتقول له إن عليها أن تنظف الغرف، وإلا فإن السيدة ستوبخها، كان يقول لها دون حياء وهو يعرف أنني في الغرفة المجاورة، في دوسيا، من السيد هنا؟ أنا أم أنا غريغوريفنا، هل تفهمين؟ إذن فاذهبي إلى حيث يطلب إليكي، وتتحدث أن طويلا عن مضايقات أقرباء زوجها لها، ومخاوفها من أن داستايفسكي لم يعد يحبها، ثم تتحدث عن رغبة داستهيفسكي في السفر إلى موسكو. لنسافر سوية، سوية طبعا، فبودي أن أعرفك على أقربائي في موسكو. ثم إنه خطر لي أن أطلب سلفة أخرى من كاتكوف. لنسافر معك إلى الخارج. هل تذكرين؟ لقد راودنا هذا الحلم معا. ومن يذري فقد يتحقق هذا الحلم، ثم أنني أردت أن أتحدث مع كاتكاف بصدد رواية جديدة، ومن الصعب التفاوض على صفحات الرسائل، الأفضل أن ألتقي به، حتى ولو لم نسافر إلى الخارج فإنه سيكون من الأسهل علينا بعد عودتنا من موسكو، أن نتخلص من هذه المشاغل الثقيلة علينا كلينا، إذن إلى موسكو، هل أنت موافقة يا أنيشكا؟ يوم الخميسي الأسبوع الخامس من زواجنا وصلنا موسكو في الصباح الباكر، ونزلنا في فندق الديوس المفضل لدى فيودر ميخالوفيتش، ولما كنا مرهقين من السفر فقد قررنا أن نقوم بأي عمل. ثم تتحدث أنّ طويلا عن زيارة أقرباء داستايفسكي وزيارة أخيها، وكيف حصل داستايفسكي على السلفة المطلوبة وعاد إلى بوترسبورغ يوم الأحد، ومن جديد عدت إلى تسلية الأقرباء والسهر على راحتهم، وفي هذه المرة كنت أقوم بذلك دون تذمر، وكل أمل في أن ينتهي كل ذلك قريبا ولكنني لم أحدث أحداً بالسفر المزمع إلى الخارج، وفي أثناء الغداء الذي ضم جميع الأقرباء بمن فيهم أمي، أعربت إيميليا عن رأيها في أن ينتهز فيود المخالوفتش هذا المناخ الصح ويبحث عن داتشا، أي بيت صيفي وأضافت أنها تعرف داتشا ممتازة لها حديقة كبيرة لدرجة أنها تتسع لجميع عائلة داستايفسكي وأعلن فيودر ميخايلوفيتش قائلا لا حاجة لنا في البحث عن داتشا فنحن وأنا مسافران إلى الخارج اعتبر الجميع هذا القول مجرد مسحة ولكن ما إن بدأ فيودر ميخالوفيتش يشرح قطة الرحلة ويقطع الشك باليقين حتى خيم الصمت على الجميع وقد حاولت بعث الحديث فرحت أتحدث عن رحلتنا إلى موسكو وعن أقرباء داستايفسكي هناك ولكن أحدا لم يولي حديث اهتماما وبعد القهوة دخل فيودر ميخالوفيتش مكتبه منقبض النفس ولم تلبث أن لحقت به إيميليا أما بقية الأقرباء فقد ذهبوا إلى غرفة الضيوف وبقيت لوحدي مع بافل في غرفة الطعام قال بافل أرى جيدا أن هذه مقالبك يا أنا غريكوريفنا أية مقالب؟ ألا تعرفين؟ هذه الرحلة السخيفة إلى الخارج ولكنك تخطئين كثيرا في حساباتك فإذا كنت قد سمحت بسفرك إلى الموسكو فما ذلك إلا لأن بابا قد سافر للحصول على النقود ولكن السفر إلى الخارج إحدى نزواتك ولا أنوي السماح به مطلقا شعرت بالاستياء من لهجته ولكنني لم أرغب في المشاحنة فقلت له مازحة لعلك تعطف علينا وتسمح لنا بالسفر لا تأملي ذلك فهذه النزوة ستكلف مالاً، والمال ضروري ليس لك وحدك، بل للأسرة كلها، فالنقود مشتركة بيننا جميعاً، ولكي لا أجتمه على هذه الفضاظة سارعت بالخروج. بعد نصف ساعة خرجت إيميليا من المكتب، وقد بدأ عليها الاضطراب حيث أوعزت إلى ابنتها أن تستعد للانصراف إلى البيت، ولدى خروجها كان وداعها لي في منتهى الجفاف. وبعدها دخل المكتب نيقولاي ميخا ألفيتش أخوه، ومن ثم دخل لوداعه بقية الأقارب. وكان بافل آخر من دخل غرفة المكتب. وكما هي عادته فقد راح يتحدث بحدة وفوقية، ولم يتمالك فيودر نفسه فطرده من المكتب، ولم يلبث أن غادر البيت، حينما تفرق الجميع ودخلت المكتب فرأيت زوجي في سورة القلق والغضب وأخبرني أن جميع الأقارب ضد سفرنا إلى الخارج وفي حال سفرنا فإنهم يطلبون ترك مبلغ من المال يكفيهم لعدة أشهر قادمة فسألته وكم يريدون؟ لقد وعدت إيميليا بسؤال الأولاد على أن تعطيني الجواب غداً أثارت كلماته مخاوفي إلى حد بعيد، فمن مبلغ الألف روبل الذي تفعته مجلة البشير الروسي، كان فيودر ينوي إعطاء 200 لإيميليا، و100 روبل لباشا، ولنقولاي ميخالوفيتش 100، و100 أخرى لنفقاتنا قبل السفر، وهذا يعني أن ما يتبقى من المبلغ حوالي 500 روبل، وكنا نعتقد أن بعد أن يرتاح فيودر شهرا في الخارج، سينكب على مقالاته عن بيلينسكي وكان من المفروض أن تكون بحجم لا يقل عن ثلاث إلى أربع ملازم وسيكون بوسع فيودر أن يحصل لقاءها بعد فترة قصيرة نسبيا على ثلاثمائة أو أربعمائة روبل لسد حاجات أقاربه في أشهر الصيف فقد كنا ننوي العودة إلى بوترسبورغ في مطلع أب كانت مخاوفي في محلها ففي صباح لوم التالي جاءت إيميليا وأعلنت أنها بحاجة لخمسمائة روبل لسد نفقات أسرتها في أثناء غيابنا بالإضافة إلى مائتي روبل لسد نفقات باشا وقد حاول فيودر إقناعها بأن ب بثلاثمائة روبل لأسرتها ولباشا على أن يؤمن المبلغ المتبقي بعد شهرين ولكن إيميليا لم توافق ولم تكن لدى فيودر القوة الكافية لرفض طلبها فمنذ وفاة أخيه اعتد السهر على شؤون أسرته وفي ذلك النهار حلت بفيودر مصيبة أخرى فلحين حين فجأة جاءه شاب ابن السيدة ريثمان التي كان لديها عدة كومبيالات باسم فيودر بمبلغ يقارب الألفيروبل ولما كان يدفع لها فائدة كبيرة فإنها لم تكن تضايقه وقد أعلن ابنها أنها تطالب بتزديد قيمة إحدى الكمبيالات 500 روبل، وفي حال الرفض ستضطر للجوء إلى القضاء وطلب الحجز على أملكنا. أثار هذا الطلب المفاجئ دهشة فيودر، ونظرا لإصرار ريثمان فقد وعده بدفع 300 روبل غدا. وخلال النهار وردت الرسائل من الأقارب، وقد تباين أن على فيودر ميخالوفيتش أن يدفع لهم ألفا روبل بالإضافة إلى 300 لريثمان في الوقت الذي لم يكن لدينا سوى ألف روبل أقول بصراحة أن طلب هذه المرابية المفاجئ أثار الشك والريبة لدي ولكنني لم أكشف هذه الأفكار لزوجي وفي المساء بعد أن حسب كل المبالغ قال لي فيودر بأسى إن القدر ضدنا يا أنيتشكا العزيزة، إنك ترين بنفسك أننا إذا ما سافرنا هذا الربيع، فسنكون بحاجة إلى ألفين، ولكن ليس لدينا حتى ألف. وإذا ما بقينا في روسيا فسيكون بوسعنا أن نعيش بهذا المبلغ شهرين، لا بل وحتى استئجارة داتشا التي تنصح بها إيميليا. وهناك سأبدأ العمل وعلى الأرجح ان تظهر لدينا النقود في الخريف، فنتمكن من السفر إلى الخارج لمدة شهرين لو أنك تعرفين يا عزيزتي مدى أسفي لكوننا لا نستطيع القيام بذلك الآن وكم كنت أحلم بهذه السفرة وكم كانت تبدو لي ضرورية لنا كلينا ورحت وأنا أرى مزاج فيودر في العكر أحاول إخفاء مدى حزني فقلت له بمرح حسنا اطمئن يا عزيزي سننتظر حتى الخريف عسى أن يكون حظنا أنا ذكى أفر تذرعت بوجع رأسي ثم غادرت المكتب على عجل خوفا من أن يغلبني البكاء فأزيد من حزن زوجي لقد بلغ السيل الزبا فكل الأفكار والظنون التي كانت تعذبني والتي خدرتها رحلة موسكو عادت من جديد وبقوة مضاعفة وكت أصاب بالقنوط وأنا أرى أن الحلم الذي راودنا نحن الاثنين لا يمكن تحقيقه، كان إنقاذ حبنا يتطلب أن نبقى وحدنا ولو شهرين أو ثلاثة، وأن استرد هدوئي بعد كل ما عانيت من قلق ومتاعب، وكنت على قناعة تامة من أن ذلك من شأنه أن يوفق بيني وبين زوجي مدى الحياة، ولن يكون بوسع أحد أن يفرق بيننا أبدا، ولكن من أين الحصول على المال اللازم لمثل هذه الرحلة التي كنا بأمس الحاجة إليها؟ وفي غمرة تفكيري خطرت لي فكرة، ماذا لو ضحيت بكل بائنة من أجل هذه السفرة، فأنقذ سعادتي بذلك؟ راحت هذه الفكرة تسيطر علي شيئا فشيئا، على الرغم من أن بعض المصاعب كانت تقف حجر عثرة في طريق تنفيذها، وكان في طليعتها أن ركوب هذا المركب والقيام بمثل هذه التضحية لم يكن بالأمر السهل عليه. لقد سبق وأشرت إلى أنني كنت على الرغم من سنواتي العشرين لا أزال طفلة في نواح كثيرة. وفي سن الشباب تكون للأشياء كالأثاث والأزياء أهمية كبيرة. كنت شديدة لإعجاب بالبيانو الخاص بي وبطاولات الصغيرة الرائعة. وبكل أثاثي الجميل الذي اشتريناه منذ عهد قريب وكنت أشهر بالأسى إذا ما فقدته ومن يدري فقد أفقده نهائيا ثم أنني كنت أخاف استياء أمي ولما كنت قد تزوجت منذ عهد قريب فقد كنت لا أزال تحت نفوذها وأخاف أن أثير استياءها وكانت قد ساهمت بشراء قسم من بائنتي وخطر لي ماذا لو أن أمي اتهمت زوجي بالتعلق الزائد بذويه وبدأ الترتاب في حبه لي كم سيعذبها ذلك وهي التي تضع سعادة أبنائها فوق سعادتها الشخصية أمضيت ليلة أرق في مثل هذه الشكوك والتردد وفي الساعة الخامسة قرعت الأجراس فقررت الذهاب للصلاة في كنيسة الصعود التي كانت تواجه منزلنا وكما هي العادة فقد شعرت بالارتياح والطمأنينة، صليت بحرارة وبكيت، ثم خرجت من الكنيسة وقد حزمت أمري، ودون أن أذهب إلى البيت عرشت على والدتي، وقد أخافها قدومي في مثل هذا الوقت المبكر وبعينين باكيتين، كانت هي الوحيدة من بين أقربائي التي تعرف مشاكل العائلية، وغالباً ما كانت تلومني لعدم قدرتي على وضع بافل عند حده وتغيير الوضع القائم من حولي، ومما كان يثير استياءها أيضاً أنني وأنا التي اعتدت العمل والعثور على المتعة المعنوية في العمل لم أود أعمل شيئاً، بل انصرفت إلى تسلية الآخرين، واستضافت الناس الذين لا أكون لهم أي إعجاب، ولما كانت سويدية الأصل فقد كانت تنظر إلى الحياة نظرة غريبة، أكثر ثقافة وكانت تخاف أن تختفي الخبرات الطيبة التي غرزتها التربية بسبب حياتنا الروسية المعروفة بإكرام الضيوف عشوائيا ولما كانت والدتي تدرك أنه ليس لدي ما يكفي من القوة ومن اللباقة الاجتماعية لوضع كل شيء في حدوده فقد كانت تعلق الكثير على سفرين إلى الخارج وكانت تنوي أن تعرض على فيودر بعد عودتنا في الخريف أن ينتقل للعيش في منزلها، وهذا يعني أنه ستصبح لدينا شقة جديدة، ولن يعود الأقرباء يزوروننا يومياً بسبب بعد المسافة، ولم يكن بافل ليرضى أن يعيش في مكان نائن كما كان يسمي منطقتنا باحتقار، وكان سيبقى لدى إيميليا بالطبع، وبالتالي فأن انفصالنا عن بافل لن يكون على شكل خلاف عائلي، بل كان بسبب رغبته هو ولم تكد أمي تعرف بفشل مشروع سفرين إلى الخارج وأنا وأن سنضطر لقضاء الصيف في داتشا واحدة مع آل داستايفسكي حتى تملكها الخوف ولما كانت تعرف شخصية المستقلة وإصرار الشباب عندي فقد كانت تخشى من أنني لن أتحمل ومن حدوث كارثة عائلية ولا تسأل عن مدى سروري حين وافقت على خطتي في رهن حاجياتي، ولدى سؤالي عما إذا كانت لا تشعر بالأسف على بائنتي كان جوابها، طبعا أشعر بالأسف، ولكن ما العمل مدامت سعادتك في خطر؟ إنك وفيودر مخالوفيت شخصان مختلفان، لدرجة أنكما إذا لم تتفقا الآن كما يجب، فإنكما لن تتفقا أبدا، المهم أن تسافر بأسرع وقت قبل حلول الآياد وقبل ظهور تعقلات جديدة فسألتها قائلة ولكن هل نستطيع رهن الأشياء والحصول على المال قبل الآياد؟ ولحسن الحظ أن أمي كانت تعرف أحد مدراء شركة المنقولات الكبيرة الحجم فوعدت بأن تسافر إليه فورا وتطلب منه إرسال المخمن غدا كان عقد استجار شقةنا حتى الأول من أيار، وكان يمكن نقل الأثاث إلى المستودعات بعد الجمعة المقدسة، وقد تكفلت الماما بتوزيع مبلغ الرهن على أقرباء داستايفسكي كل حسب ما خصص له، أما بالنسبة للأشياء الذهبية والفضية، وبطاقات الإئتمان والفراء فقد كان بالإمكان الرهنها قبل سفرنا، عدت إلى البيت وأنا في غاية السرور، وقد وصلت قبل استيقاظ فيودر ميخالوفيتش، ولم أكد أدخل المطبخ لإعداد القهوة لزوجي حتى جاء بافل، الذي كان يتوق لمعرفة أين أمضيت الصبح كله، وبدأ تهكمه كما هي العادة، قال إنه لما يبعث الارتياح في نفسي أن أراك في مثل هذا الإيمان يا أنا غريكوريفنا، فأنت لم تكتفي بصلاة الصبح، بل وصليت الظهر أيضا، نعم لقد كنت في الكنيسة ولكن لماذا أنت اليوم غارقة في التفكير؟ اسمح لي أن أعرف في أي مصيف أجنبية يحلق خيالك الجامح ولكنك تعرف أننا لن نسافر للخارج ألم أقل لك هل اقتنعت الآن بالتجربة وأنا بوسعي أن أصل إلى ما أريد وأنني لن أسمح بالسفر إلى الخارج؟ ولما كنت لا أريد الدخول في نقاش، وإن كنت في غاية الاستياء من وقاحته، فقد أجبت؟ نعم، أعرف، أعرف، ما جدوى الحديث عن ذلك؟ كان لابد من إقناع فيودر ميخالوفيتش بالموافقة على مشروعي، وكان يستحيل الحديث معه في البيت، ففي كل دقيقة كان يمكن أن يضايقنا أحد، ثم أن بافل كان يجلس في البيت بعناد بانتظار قدوم آل الشباب، ضيوفنا الصباحيين المعتادين ولحسن الحظ كان على زوجي أن يذهب في شأن ما فأعربت عن رغبتي في مرافقته حتى أقرب سيدلية وفور خروجنا من المنزل عرضت على فيودر ميخالوفيتش أن نعرج على كنيسة الصعود صلينا سوية أمام إقونة العذراء ومن ثم سرنا عبر شارع الصعود فضفتي قناة مويكا كنت نهبا للإضطراب ولم أعرف من أين أبدأ حديثي، وقد ساعدني فيودر ميخايلوفيتش فلم يكد يرى حيويتي حتى قال كمان سعيدني أن أنك تقبلت بارتياح الغاء سفرين إلى الخارج الذي طالما راود أحلامنا، ولكن يمكن أن يتم إذا ما وفقت على الخطة التي أقترحها، ثم رحت أشرحها له، وكما كان متوقعا فقد رفضها زوجي للتو، معربا عن رفضيه أن أضحي بحاجياتي، وقد استغرقنا الجدل ودون أن ننتبه إينا نسير وصلنا منطقة مهجورة. وللمرة الثانية في حياتنا العائلية اعترفت لزوجي بأن حياتي لا تطاق، ورحت أتوسل إليه أن يحبني شهرين ثلاثة من الحياة الهدئة والسعيدة، ورحت أؤكد له أن الأمر لا يقتصر على أنني لن نتمكن من أن نصبح أصدقاء كما كنا نأمل، بل إن الظروف الحالية قد تفرقنا إلى الأبد، ورحت أتوسل إليه أن يوقظ حبنا وسعادتنا، وخانتني دموعي، فأجهجت في البكاء، لدرجة أن فيودر ميخالوفيتش المسكين لم يعرف ماذا يعمل، فسارع إلى الموافقة على كل شيء، ولفرط سروري قبلت زوجي، غير عابئة بالمارة، الذين كانوا قلة في ذلك المكان. وللحال ودون إضاعة الوقت، اقترحت عليه أن يذهب إلى ديوان المحافظة لمعرفة متى يمكن الحصول على جواز السفر، وباستمرار كان الحصول على جواز سفر مشكلة عويصة بالنسبة لزوجي، فقد كان تحت مراقبة البوليس باعتباره مجرما سياسيا، وبالإضافة إلى الشكليات العادية كان لابد من حصوله على موافقة المحافظ، وفي الدوان تعرف الموظف المختص على زوجي باعتباره أحد عشاق رواياته. ونصحه بضرورة كتابة الطلب فورا، ووعد بعرضه على الرئيس غدا، أما جواز السفر فسيكون جاهزا يوم الجمعة. إن أنسى، لا أنسى مدى سعادتي في ذلك اليوم، حتى تحرشات بافل الحمقاء لم تثر غضبي، فقد كنت أعرف انها لن تلبث أن تنتهي. وفي ذلك اليوم لم نخبر أحداً بسفرنا باستثناء الماما، التي جاءتنا عند المساء، وأخذت معها الذهبيات والفضيات وبطاقات الاعتمان لترهنها غداً، وفي اليوم التالي أي الأربعاء جاء المخمن، وقدر المبلغ الذي يمكن أن نحصل عليه لقاء رهن الأثاث، وفي مساء اليوم نفسه وحينما كان الجميع حول مائدة الغداء، أعلن فيودر ميخاولوفيتش أننا مسافران بعد غد، وللحال أعلن بافل الذي أثاره هذا الخبر قائلا اسمح لي بهذه الملاحظة يا بابا وصح فيودر ميخالوفيتش بحده دون ملاحظات كل سيحصل على المبلغ المخصص له ولا كوبك أكثر فعاد بافل يقول ولكن هذا مستحيل لقد نسيت أن أخبرك أن معطفي الصيفي لم يعد دارجا وانني بحاجة الى معطف جديد ثم ان هناك نفقات أخرى، لن تحصل إلا على المبلغ المخصص حاول بابل مرتين أو ثلاثا ان قدم بعض المطالب من حق تصرف ولكن فيودر لم يصدق له بعد الغداء رحل اقرباؤه كل بدوره يدخل مكتب زوجي وهناك كان فيودر يعطي كل منهم قسما من المبلغ، أما القسم الباقي فكان يعطى لهم على شكل إيصالات تستحق في الأول من أيار، حيث كان على والدتي أن تدفع لهم من النقود التي ستحصل عليها لقاء رهن حاجياتنا. أقرأت فيودر أن يعطي بافل ثمن المعتف الصيفي علّه يتوقف عن مضايقتنا، ولكن هذه التضحية لم تؤثر به، فعند الوداع قال لي إن تصرفي السيئة أي سفرين إلى الخارج سيكلفني غالياً، وأنه سيجرب حظه معي في الخريف، ولا أحد يعرف لمن ستكون الغلبة. كنت في منتهى السعادة لدرجة أنني لم أولي أي اهتمام لكل المساوئ التي كانت تتساقط علي من شتى الجهات. رتبنا كل شيء بسرعة ولما كنت أعتقد أننا نسافر لفترة قصيرة، فقد اكتفيت بإخذ الأشياء الضرورية تاركين رهن أثاثنا، والحفاظ على ما يتبقى لدينا على كاهل أمي. وقد سارع بافل يعرض خدماته، ولكنه كان يضايقها أكثر مما يساعدها، وقد نقل قسماً من مكتب فيودر ميخالوفيتش ومكتبته إلى جناحه، بحجة أنه ينوي رفض تعليمه بالمطالعة. حين سفرنا إلى الخارج كنا ننوي البقاء ثلاثة أشهر، ولكننا لم نعود إلى روسيا إلا بعد أربع سنوات ونيف. وخلال هذه الفترة جرى الكثير من الأحداث السعيدة في حياتنا، وسأظل مدى حياتي أحمد الله على أنه رسخ في العزم والتصميم على السفر إلى الخارج، فهناك بدأت حياتنا السعيدة، وتعطرت صداقتنا وحبنا الذين استمرا حتى وفات زوجي.